حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَلِكَ وَمَن يُعْرَى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 ولكل أمة جعلنا من سك الذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعاب فإلهكم إله واحد فله أسلموا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 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوانٍ